أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسفي أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي هيكما قد شكا اولاد يعقوب الى يوسف ادمسني الضر الذي تعلم حالي وتغوقتي بضاعه المزجات محتاجا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 فقدت المسكين مستنطراً جودك فر الحمدلله واعطفي فقدت المسكين مستنطراً جودك فر الحمدلله واعطفي اشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مس الضر وأنت حالي وتغى موقفي فأوفي كيلي وتصدق على هذا المقل الباعث الأضعفي فأوفي كيلي وتصدق على هذا المقل الباعث الأضعفي أشهر الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسفي قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وتعى موقفي أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وتعى موقفي تعلم حالي وتعى موقفي